حمدا لك يا من اعترف بفضلك وكرمك كل حاضر وباد حمدا لك يا من اغترف من بحر جودك وكرمك كل رائح وغاد حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك جميع الكائنات أ م ا بعد فحياكم الله جميعا أ ي ه ا ا ل آ ب ا ء الخضراء و أ ي ه ا ا ل أ خ و ه ا ل أ ح ب ا ب الكرام ا ل أ ع ز ا ء وقبلتم جميعا وطاب من شاكم وتبوكتم من ا ل ج ن ة منزلا و أ س أ ل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الجمع ا ل م ل ي د المضاره على طاعته أ ن يجمعنا هكذا في ا ل آ خ ر ة مع سيد النبيين في جنته ودار م ض ا م ت ه انه ولي ذلك والقادر عليه أ ح ب ت ي في الله شباب ك أ س العالم وشباب علم العالم هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك وكما تعودت حتى لا ينسحب لقاء ا ل ر ق ت سريعا من تحت أ ق د ا م ن ا فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر ا ل ت ا ل ي ة أ و ل ا ً ا ل أ م ة والجراح ث ا ن ي ا ً شباب على الدرس ثالثا ً ربيع قادم ف أ ع ي ر و ن القلوب و ا ل أ س م ا ع والله أ س أ ل أ ن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه أ و ل ئ ك الذين هداهم الله و أ و ل ئ ك هم ا ل و ا ل ا ب ا ب أ و ل ا ا ل أ م ه والجراح أ ح ب ة الكرام لا حاضر ل أ م ة تجهل ماضيها ولا مستقبل ل أ م ة تنسى فضائلها لا حاضر ل أ م ة تجهل ماضيها ولا مستقبل ل أ م ة تنسى فضائلها و إ ذ ا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيد والعويل فحسب هو شان الفارغين العاطلين ف إ ن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير و م و ر هو شان الحاقدين الجاهلين ولقد حاول اعداء ا ل ا م ة بكل سبيل الله ان ي ض ع ا ل س د و د والحواجز والعقبات والعراقيل بين ا ل ا م ة وماضيها المشرق حتى لا تستمد ا ل ا م ة في اجيالها ا ل م ع ا ص ر ة نورا من هذا الماضي المشرق ا ل م د ي د لتضيء لنفسها و أ ج ي ا ل ه ا و ك ب ا ب ه ا جنبات الطريق وحتى لا تستمد ا ل أ م ة من هذا الماضي بماء زكيه عطره ل ت ت د ف ق من جديد تلك الدماء في عروق مستقبلها و أ ج ي ا ل ه ا و ك ب ا ب ه ا ولا يقف ا ل آ ن على أ ح د أ ن شبابنا ينكا ويردى في ظل ج م ل ة ه ا ئ ل ة من المتناقضات و ا ل أ ز م ا ت و ك أ ن ه يعيش في بحر ا لجزي يغشاه موش من فوقه موش من فوقه س ح ا د إ ذ ا أ خ ر ج يده لن ي ك د ر ه ا بل إ ذ ا امتدت الى شبابنا يد م ت و س ط ة ط ا ه ر ة ح ا ن ي ة م ش ف ق ة ر ح ي م ة ك ر ي م ة لتنقذه من هذا ا ل غ ر ق المحقق جذبته ا ي ا د أ خ ر ى ك ث ي ر ة ب ك س ر ه ا ل أ ع د ا ء المترقصين ممن لا يريدون ا ل ب ت ة ب ك ب ا ب ن ا أ ن يترشى في ظلال ا ل ق ر آ ن و س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لقد استطاع أ ع د ا ء هذه ا ل أ م ة الذين علموا يقينا أ ن الشباب هم مستقبل ا ل أ م ة ف إ ذ ا كان السيوف إ ذ ا كان سيوفنا إ ن كانت سيوفهم عقول ا ل أ م ة التي تفكر وتخطط ف إ ن الشباب هم س و ا ع د ا ل أ م ة التي تبني و ت ع م ل علم أ ع د ا ء ا ل أ م ة خطر الشباب وقدره الشباب على العطاء والبذل فراحوا ي خ ط ص و ن لهذا الشباب في الليل والنهار ليجهلوا شباب ا ل أ م ه بدينه وليصرفوا شباب ا ل أ م ة عن ا ل غ ا ي ة ا ل ع ظ ي م ة التي من أ ج ل ه ا ق ل ق وليصرفوا شباب ا ل أ م ة عن ا ل و ظ ي ف ة ا ل ع ظ ي م ة و ا ل م ه م ة ا ل ك ب ي ر ة التي من أ ج ل ه ا استعد حتى صار كثير من شباب ا ل أ م ة ولست أ ب ا ل غ إ ن قلت حتى ص ا ر ك ل م ل ا ي ي ن من شباب هذه ا ل أ م ة لا تعرف شيئا عن عقيدتها ولا عن دينها بل يردد هذا المتشكع ا ل س ا ئ ه ا ل ص ا ئ ع ف ي ر د ل خلفه كثير من الشباب جئت لا أ ع ل م من أ ي ن ولكني اتيت ولقد أ غ ف ر ت قدامي طريقا فمشيت و س أ م ض ي في طريقي ج ئ ت هذا أ م أ ب ي ت كيف جئت كيف أ غ ف ر ت طريقي لست ادري كثير من شباب ا ل أ م ة ا ل آ ن انحرف عن دين الله جل وعلا وشغله هؤلاء الخبثاء المجرمون بافه ا ل أ م و ر بعدما ضخموها في حسه و ك ي ا ل ه وعقله فصارت هذه ا ل أ م و ر ا ل ت ا ف ه ل ر خ ي ص ة في قلوب و أ ق و ل كثير من ك ب ا ب ن ا صارت كالطفل ا ل أ ج و ه يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي ولا حول ولا قوه الا ب ا لله شغل السبب تاركا بمباريات كاس العالم التي نشهد لها ا ل آ ن زخما ضاغطا على اعلى المستويات ومعلوم ان الشيراء زعيم المفاجئات الذي أ ر ا د مع هذه ا ل ع ص ا ب ة ا ل م ج ر م ة أ ن يشغل شباب ا ل أ م ة ب س س ة خ ا ص ة عن هذه ا ل م ه م ة ا ل ع ظ ي م ة عن واقع ا ل أ م ة ا ل أ م ي ن في وقت مراد ف ي وقت ي ج ل فيه اليهود ا ل أ م ة ج ل ما عرفناه في ص ف ح ة من صفحات التاريخ ل ن ش غ ل شباب ا ل أ م ة عن هذا الواقع المر إ ن ك ترى الان ملايين الشباب من ا ل أ م ة في شتى بقاع ا ل أ ر ض قد ضحى بكل شيء من أ ج ل مبارياتك في العالم ضحى بالقروض ابتلاء ضيع ا ل ص ل ا ة ثم ضحى ب أ ع ظ م أ و ق ا ت ه في و ق ت الاختبارات و ا ل ا ن ت ح ا ل ا ت فهو لا يستطيع البسه ان ي ت ن ا د ل ا ل آ ن عن مباراه ك ب ي ر ة ا ل ع ا ل م ي ة من مباريات ك أ س العالم و أ ع ج ب حينما أ ر ج ع إ ل ى بروتوكولات خ ك و م ا ت خ ه ي و ن ل أ ر ى أ ن هذه الكره قد وضعت ضمن خطه محكمه ل إ ص غ ا ر ا ل أ م ة و ل إ ش غ ا ل شباب ا ل أ م ة بصفه خ ا ص ة حتى صار ت الكرة صار حتى هذا الهزل التاخر ا ل ع ق ي ق جدا كبيرا في ح ي ا ة ا ل أ م ة و أ ن ا أ ق و ل لكم يا شباب والله ما عشقت ا ل أ م ة هذا الهزل و ض خ م ت إ ل ا يوم أ ن كرهت الجد و ا ل ب ط و ن ة و ا ل ر ج و كرهت ا ل أ م ة الجد فعشقت الهزل فشرحت الجد والرجوله والعطاء شافوا الفرق في واسره فهل يتصور منه ان ينظر الى واقع الامه هل يتصور منه أ ن يعطي ل ل أ م ة في وقت تحتاج ا ل أ م ة فيه العطاء من شباب يعرف دينه ويعرف ا ل غ ا ي ة ا ل ع ظ ي م ة التي لديها خلق ويقف على حجم ا ل م غ ا م ر ة ا ل ر ه ي ب ة الخطيره التي ت ح ا ك ل ا ل أ م ة م ن ذ مئات السنين لا اقول للقضاء على المسلمين فحسب لمن ا ل ق ض ا ء على المسلمين واستئصال شابه ا ل إ س ل ا م انتبهوا يا شباب لهذا المخطط الاتي ا ل قبل إ ن ا ل أ م ة منذ أ ن ب س ب فجر ا ل إ س ل ا م و استقام اموره لا زالت منذ هذا اليوم إلى م ن ا هذا م س ت ه د ف ة من قبل أ ع د ا ئ ه ا الذين لا يتفقون ا ل ب د ة على شيء قدر اتفاقهم على استئصال ك ع ب ة المسلمين و الكيد ل ل إ س ل ا م العظيم ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم وعلى يكون على كثير من عن العام الخطة انطلت الخاصة فضلا هذه فكان من المنتظر قد من من أن كثير ل شبابنا المسلم على درجه من الفهم والوعي الدقيق والفهم العميق لهذه ا ل م ؤ ا م ر ة الكبرى التي تحاك ل أ م ة النبي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم الأمة يا شباب يا من تقضون الأوقات أمام مباريات العالم الأمة كل كأس من تقضون بالنعاب تفرق الآن、بالنعاد. ا ل أ م ة شراءها ل ن ز ف في كل مكان إ ل ا ك ن ث و ق ه ت ص ر ق ا ل آ ن بعد البصله ولا ي ش ب ه ا احد تنزعك اليوم أ ع ر ا ض نسائنا في ك ن ث و ق ه ويصرخ آ ل ا ف ه يصرخ ن ئ ا ت السكان ا ل أ ص ل ي ي ن ويصرخ ا ل آ ل ا ف من هذه ا ل أ ر ض ومن هذه الفئه لنرى هنا يا شباب تنزف في كل مكان تنزف في كسوفه بعد الحسنه تنزف في كثير تنزف في الفلبين تنزف في الفدائق تنزف في الصومال تنزف في صدكستان تنزف جماعنا في توكستان تنزف جماعنا في كل مكان يا شباب انتهكت مقدساتنا وانتهك عرفنا امه مهين قرانها ونبينا الله عليه ل و ف ف ب الامس القريب فوى اليهوس البشير النذير على ه ي ئ ة خنزير يطا بقدميه ق ر آ ن الملك القدير يهان ن ب ي ه ا ل أ م ه على مراى ومسمع من فعال م ا ل أ م ه بلا استثناء وفي الشهر الماضي في شهر إ ب ر ي ل خرجت علينا م ج ل ة لوفت ا ل أ ل م ا ن ي ة التي ت ف ص ر بصوره س ه ر ي ة خرجت علينا ب م ج ل ة خ ل ي ع ة ب ص و ر ه خ ل ي ع ة ل م ج م و ع ة من الفتيات الدائرات العاجرات يعرضن اجسادهن على آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم و أ م ا م خ ل ف ي ة من آ ي ا ت ربنا و ح ي د ن وعلى و ا ل أ م ة ع ا ج ز ة م ه ي ن ة يا من تمسك بالفرح ا ل أ م ة م ه ي ن ة ع ا ج ز ة حتى نتناغم في ا ل أ م ة ا ل آ ن فيما يسمونه ب ق ض ي ة السلام زعموا حال أ م ت ن ا آ ل ع ج ي ب ة وهي ل ع م ر الله ب ا ئ س ة ك ئ ي ب ة يجزاؤها الطوفان طوفان ا ل م ؤ ا م ر ة ا ل ر ه ي ب ة و ي خ ص ف المتامرون كي يغرقوها في ا ل م ص ي ب ة وسيحفرون لها قبورا ضمن خطته ا ل ر ه ي ب ة قالوا السلام السلام السلام وابداوا رؤوسنا ب ق ض ي ة السلام قالوا السلام كنتم مرحبا بالسلام أ ه ل ا وسهلا به قالوا ل س ل ا م قلت يعود الاهل للارض السليبه و س ي ل ب الاقصى غدا اثوابا قتيبه واذا السلام هو التنازل عن القدس ا ل ح ب ي ب ة بئس سلامهم إ ذ ن ب ئ س سلامهم اذا وبئست هذه الخطط ا ل م ر ي ب ة يا أمة ي امه أ يا أ م ه ز ل ه ا قد صار قائدها وضعفها لم يعد في الضرب الا هو يا أمة ز ه قد ق د صار ا ئ ه ا وضعفها لم يعد في الدرب الاه يا أ م ه في خريف العمر م ا ئ م ه س ل و ك م ا ظ لها في القصر مثواه هانت على نفسها ف ا س ت ع د ل ت و و ن ت وسلمت كنزها للنص ي ر ع ا ه اسادها روضت في الاسر ط ا ئ ع ة ف أ ش د ه ا دون اسد الارض أ ش ي ا ه إ ن عم خطب بها فالكل أ ل ف ن ة ل ل ش ج ب يا صاحبي والكل أ ف و ا ه اه يا مسلمون اه يا مسلموع مثنى قرونا يا مسلموس ن مثنى قرونا والمحاك الاعمى يليه محاك اجل شيء في العالم الخاص نحن ادنيون أ ل ن ع ا ج النفاق نحن لحم للوحش من والطير منا البسه الحضر والدم الدفاق وعلى المحصلات س ب ي البوات يا ي لعرض ا ل إ س ل ا م كيف يراق قد هوينا لما هوت و أ ع د و ا لما هوت وأعده واعدت من ا ل ر د ا ترياق ا واقتلعنا الايمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الاعماق واذا الجسر مات في باطن الارض تموت الاغصان والاوراق فالله العين إن لتذمع وان القلب ليحزن ا وان لواقع الامه المر الاليل لمحزنون لمحزنون ماذا ن ف ع إ ان الدعاه ا ل آ ن ورب الكعبه صدقوني انني ا ل آ ن اشعر بخشمي وانا اعد كل دموعه انتهى وقت التنظيف ان الكلام يخرج باردا كبرود الثلج ل أ ن ن ا نعيش م ر ح ل ة لا تحتاج إ ل ى سلاح بل تحتاج الى رجال يبذلون الدماء ولنبي عليه الصلاه والسلام لكن الله قد ابتلى الامه بعصبه خبيثه حالت بين الامه وبين العزه والكرامه ولا حول ولا قوه الا ب ا لله اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا ولا تعاشبنا بما فعل ا ل س ه ا ء م ن ه برحمتك يا ارحم الراحمين الله نسكو إليك خيانة اللهم إ ن ا نسالك ي خ ي ا ن ة الخائنين و ا د ر ا م المنافقين وضعف الموحدين واحم اللهم ب ع ف ن ا وافضل اللهم عذرنا يا رب العالمين يا غيره شباب والله إلا بالله إلا إله إلا لن تستطيع ا ل أ م ة أ ن تشق لنفسها طريق ا ل ع ز ة والكرامه و ا ل س ي ا د ة ا ل جديد وسط صخور السرك وحجاره الكفر وبين حجاره ص ل د ة ع ن ي د ة للنظام العالمي الجديد لن تستطيع ا ل أ م ه ان تشق لنفسها هذا الطريق إ ل ا على أيدي ب ايدي ب شباب طاهر متوظف ع ق إلا على أ شباب تربى على ا ل ع ق ي د ة بفنونها وصفائها وكمالها ف إ ن ن ا نعتقد أ ن ا ل ع ق ي د ة منهج ح ي ا ة و أ ن ا ل خ ط و ة ا ل أ و ل ى على طريق ا ل ك ر ا م ة هي ا ل ع ق ي د ة و أ ن اللذنه ا ل أ و ل ى في بنيان ا ل إ س ل ا م ودولته هي ا ل ع ق ي د ة ف ا ل إ س ل ا م ع ق ي د ة تنبثق منها ش ر ي ع ة تنظم هذه ا ل ش ر ي ع ة كل شؤون ا ل ح ي ا ة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إ ل ا إ ذ ا صحت عقيدتهم فنحن نريد ا ل آ ن شبابا تربى على هذه ا ل ع ق ي د ة بشمولها وصفائها على نعنى لا إله إلا الله كما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه ايمان و ش ه ا د في سبيل الله يا ايها الذين امنوا هل أ د ل ك م على تجاره يا ويدخلكم جنات تجري تحتها الانهار ومساكن طيبه في الجنه نافعه ذلك الفوز العظيم يا رب لن ع ا ل م ي إيمان ا و ج ه تستطيع لم ت ا ل أ م ة أ ن تشق طريقها إ ل ا على أ ي د ي شباب طاهر طائع حقق ا ل إ ي م ا ن بالله جل وعلا وانطلق ليرفع ر ا ي ة الجهاد في سبيل الله بماله ونفسه والله ما استطاع المجد ان يقيم ل ل إ س ل ا م د و ل ة وسط صحراء تموت بالكفر موجا الا على اي د ي هذا الشباب وهذا هو عنصرنا الثاني شباب على الدرب انظر نعم الى اول ك و ك ب ة ش ب ا ب ي ة التفت حول المصطفى كلهم شباب انني أ ل م ح في دار ا ل أ ر ق م بن عبد ا ل أ ر ق م أ ب ا بكر وعثمان بن عبدان ومصعب بن عمير وعلي بن أ ب ي طالب وسعد بن أ ب ي وقاص كوثره ه م سبا ك من ا ل س ب ا ب الطاهر يتسللون في سواد الليل في مشكله ت س ل ل القصا إ ل ى دار ا ل أ ر ق م ا بن أ ب ي ا ل أ ر ق م إ ل ى النور حيث يجلس هنالك نبينا صلى الله عليه وسلم ليربي هذه ا ل م ج م و ع ة ت ر ب ي ة على ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ت ر ب ي ة على ا ل ع ق ي د ة ب س م و ل ه ا وكمالها واستطاعت هذه ا ل ك و ك ب ة في ف ت ر ة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على ا ل إ ط ل ا ق أ ن تحول الولاء والبراء و ا ل م ف ا ص ل ة على أ ر ض الواقع إ ل ى واقع يتالف ع ظ م ة و ر و ع ة و ج ل ا ل ه رضيع المباهج مصعب اثم النعيم والترف مصعب الذي يلبس افخم الحريف ويضع أ ر ق ى العقور أ ر ا ه هنالك بل واراه في موطن آ خ ر يوم قتل وهو ر ض ي ع المبارز والنعيم لا يجدون له إ ل ا شمله يلبسها في ا ل م ع ر ك ة فلما قتل إ ن غطوا بهذه ا ل ش م ل ة أ و بهذا السي أ و بهذا الغطاء أ و ا ل م ن ب س الذي يلبسه إ ن غطوا بها ر أ س ه بدت رجليه ا غطوا وإن بدت ر أ س ه والحديث في الصحيحين مصحف هذه ا ل ك و ك ب ة التي استطاعت أ ن تفاصل مجتمعها و أ ن تحول ا ل ع ق ي د ة إ ل ى واقع عملي في ظن الناس ضحت بكل شيء ضحت ب ا ل أ ر ض ضحت بالوطن ضحت ب ا ل أ و ل ا د ضحت ب ا ل أ م و ا ل ضحت بالدماء وها هي ك و ك ب ة أ خ ر ى تنضم إ ل ى هذه ا ل ك و ك ب ة ا ل ك ر ي م ة في مسكه إ ن ه ا ك و ك ب ة من شباب ا ل خ ض ر ت أ ت ي هذه ا ل ك و ك ب ة ا ل ش ب ا ب ي ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم لتبايعه بيعه ا ل ع ق ب ة ا ل أ و ل ى تلك ا ل ب ي ع ة التي حطمت جدرانا سوداء طالما حجبت أ ن و ا ر ا ل ل ا خ ر ة عن الدنيا تلك ا ل ب ي ع ة التي ردت ا ل إ ن س ا ن إ ل ى عقله وكيانه التي تصرخ في هذا ا ل إ ن س ا ن ا ل م ت ب ل ت للمشاعر و ا ل أ ح ا س ي س الذي حمل ابنته على ظهره وانطلق بها بعد لحظات من ولادتها لماذا ليسكنها في الرمال وهي لا زالت على قيد ا ل ح ي ا ة فانطلقت هذه ا ل ب ي ع ة ا ل م س ر ق ة لتصرخ في أ ع م ا ل ه ويحت أ ي ن رحمته أ ي ن حلاله تمهل أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن هذه ث م ر ة فؤادك و إ ذ ا ا ل م و ء و د ة سئلت باي أ ذنب قتلت إ ن ه ا ا ل ب ي ع ة التي ردت ل ل إ ن س ا ن العربي في أ ر ض ا ل ج ز ي ر ة عقله وقلبه و م س ا ع ر ه و أ ح ا س ي س ه إ ن ه ا ا ل ب ي ع ة التي أ خ ر ج ت ا ل إ ن س ا ن من ظلمات ا ل ش ر إ ل ى أ ن و ا ر التوحيد و ا ل إ ي م ا ن وسرعان م ن ط ل ق ت هذه الكوكبه ا ل ك ر ي م ة مع معلمهم الشاب مصعب ا ل عمير ليزرعوا ش ج ر ة التوحيد وسط ص ف و ر الكفر في يسره وسرعان ما ترعرعت ا ل ش ج ر ة بل وسرعان ما أ س م ر ت فلم يمض ي إ ل ا عام وقد عادت هذه ا ل ك و ك ب ة وكانوا سبعين رجلا في هذه ا ل م ر ة ل ي ب ا ي ع ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة ا ل ث ا ن ي ة اسمع وتدبر أ ي ه ا الشاب الحديث على أ ي شيء ب ا ع ت هذه ا ك و ك ب ه ا ل م ب ا ر ك ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع النبي على السمع و ا ل ط ا ع ة في النشاط والكسل والله لا ك ر ا م ة لنا إ ل ا إ ن بايعنا النبي من جديد بهذه الشروط والاصول هيا بائع من ا ل آ ن وتجرد في ب ي ع ت ك الله عز وجل قد اشترى منا ا ل أ ن ف س بثمن عظيم الا وهو ا ل ج ن ة وبايع النبي أ ص ح ا ب ه على هذه ا ل أ ص و ل و م س ل و ب منك الان أن, ان تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصنوخ و ا ل أ ص و ل بايع ا ل أ ن ص ا ر النبي المختار على السمع و ا ل ط ا ع ة في النشاط والكسل حققت منهج السمع و ا ل ط ا ع ة على أ ك م ل وجه يوم أ ن نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض و إ ن تجدوا ما في أ ن ف س ك م او تخفوه يحاسبكم به الله الآيات وذهبوا إ ل ي ه و ج د و ا على ا ل ر ك ب بين يديه وقالوا يا رسول الله ك ل ت ن ا من ا ل أ م ر ما نطيق ك ا ل ص ل ا ة والصيام والجهاد والصدقه ولكن هذه ا ل آ ي ة قد نزلت عليه ونحن لا م ض ي ق ه ا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أ ت ر ي د و ن أ ن تقولوا ما قال أ ه ل الكتابين من اليهود و ا ل م ص ا ر ى سمعنا و أ ط ي ن ا بل قولوا سمعنا واطعنا أ ط ع ن فقال وقلب الصحابة لسان واحد على سمعنا و رجل ربنا وإليك فنزل قول الله جل وعلا لينسخ ا ل آ ي ه ا ل أ و ل ى في س و ر ة ا ل ب ق ر ة نزل قوله سبحانه آ م ن الرسول بما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آ م ن بالله وملائكته وكتبه, وكتبه ورسله ك ت ب ه و لا نفرق بين أ ح د من رسله وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير إلى آخر الآيات قال الله جل وعلا فعلت آخر بعدها قد فعل قد فعل وفي لفظ نعم نعم والحديث في ا ل صحيح مسلم ب ر ك ة السمع و ا ل ط ا ع ة رحمت ا م ة النبي صلى الله عليه وسلم وما هلكت ا ل ا م ة في هذا الزمان الا يوم ان انحرفت عن منهج السمع و ا ل ط ا ع ة ووجهت هذا المنهج لمهازيل خلق الله من البشر نفحت ا ل ا م ة منهج الله ومنهج رسول الله واستبدلت بالعبير ضعرا وبالثريا ترى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا وظنت الامه يوم ان نحت كتاب الله وسنه رسوله وانقادت وازعمت لقوانين الشرق الملحد والغرب الكافر ظنت انها قد ركبت قوارب ا ل ن ج ا ة فغرقت ا ل ا م ة واغرقت ابناءها وهلكت ا ل ا م ة واهلكت ابناءها اسال الله ان يرد ا ل ا م ة الى الحق ردا جميلا انه ولي ذلك ومولاه بايع النبي على السمع والطاعه في النصاص والكسل وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى النفقة, في العسر واليسر وعلى النفقه في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أ ن ي ق و ل و ا في الله لا يخافوا لوم جلائم وعلى أ ن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قدم عليهم ي ت ر ك مما يمنعون منه أ ن ف س ه م و أ ز و ا ج ه م و أ ب ن ا ء ه م ولهم ا ل ج ن ة والحديث بقوله رواه أ ح م د والبيهقي ب س ن ة ص ح ي ة بل وقطعت كل ا ل ح ب ا س وكل ا ل ص ل ا ة وكل العلاقات من أ ج ل دين الله جل وعلا ومن أ ج ل نصره النبي محمد صلى الله عليه, وصحبه صلى الله عليه واله ص صلى ح ب ه ل وصحبه وسلم وهذا شاب آ خ ر أ ن س بن النص تعلم يا شباب من هذه النماذج والقدوات ا ل ط ي ب ة والمثل العليا حديثهم ف ص ح ي ح ي ن يمر يوم أ ل ا خ على م ج م و ع ة من ا ل ص ح ا ب ة قد وضعت السلاح واستسلمت ف القتل و ا ل ن و ت بعدما انتشر خبر قتل النبي في أ ل ا د كانتشار ا ل ن ا ر في الهشيم فمر عليهم أ ن ا س وقال ما تصنعون قالوا قتل رسول الله فقال لهم فما تصنعون في ا ل ح ي ا ة بعد رسول الله فامضوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله وانطلق ا ل ا س ن النصر ك ا ل أ س ف لا أ ك و ن يبحث عن النصر بل عن ا ل ش ه ا د ة اللهم ارزقنا ا ل ش ه ا د ة ولقيه سعد بن معاذ فقال له أ ن ا يا سعد والله إ ن ي لا اجد ريح ا ل ج ن ة دون وحش غبي رياح ا ل ج ن ة على س ب ا ب عمتنا ا ل آ ن ليتذوق ّ ا ل س ب ا ب ع ل ا و ه ا ل س ه ا د ة و ض ع م الجهاد في سبيل الله و ل ذ ت ا ل ف ج ل من فوز ا ل ج ن ة ت ق و ل أ ن ا يا سعد والله إ ن ي لا أ ج د ريح ا ل ج ن ة دون رعب وسقط شهيدا في الميدان صدق الله فصدقه الله والله ما عرفه احد ما عرفته الا أ خ ت ه بامانه وبه جزع وسلالمون ما بين ضربه لسيف وطعنه برمي ورميه لسفك وهذا سعد بن الربيع شاب انصاري آ خ ر يقول النبي لزيد بن ثابت ابحث عن سعد بن الربيع ف إ ن وجدته أ ق ر ئ ه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك فانطلق زيد المثالث يبحث عن سعد بن الربيع ا ل أ ن ص ا ر ي بين ا ل قتله فوجد زيد سعد بن الربيع في آ خ ر رمق من الحياه فقال له زيد يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك فيقول سعد على رسول الله وعليك السلام يا زيد قل ر س و ل الله والله إ ن ي لاجد ريح ا ل ج ن ة ثم التفك سعد بن الربيع إ ل ى زيد ا ل نسابه وقال له قوله عجيبه ت م ي ن حبه للنبي وولاءه لدين الله حتى وهو في اخر ومق من الحياه يلتفت سعد إ ل ى زيد ويقول يا زيد من للقوم من الانصار وقل لهم لا عذر لكم عند الله إ ن خ ل ص إ ل ى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرق لا عذر لا لكم عند الله عند إن خ ل ص إلى ر س و ل ل ل ا ه م ك ر وحديث ه وفيكم و عين تطرق وحديث سعد بن ربيع رواه الحاكم والبيهقي ب ا ل س ل ا ئ ل وهو حديث صحيح ل م ج م و ع طرقه وهذا شاب اخر شاك بل شباب شباب إ ن ه م أ ب ن ا ء عمرو بن ا ل ج م و ع فتيان أ ب ن ا ء عمرو بن ا ل ج م و ع ا ل أ ر ب ع ه يقولون لوالدهم يوم احد وهو الرجل الاعرج الذي عذره الله يقولون ل أ ب ي ه م يا ابانا ان الله قد عذرك ونحن نكفيك الحمد لله أ م رب الرجل شبابا تشتاق قلوبهم للجهاد ولكن مع ذلك يبكي الوالد ذلكم الرجل الذي عذره الله من فوق سبع سموات ويقول ل أ ب ن ا ئ ه لا ويذهب للنبي ل ي س ت ك ي أ ب ن ا ئ ه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أ ب ن ا ئ ي يمنعوني من الخروج للجهاد معك فيلتفت النبي إليه و إ ل ى عذره ويقول يا عمرو م ا أ ن ت فقد عذرك الله لن يكلفك الله جل وعلا للجهاد مع هذا العذر ليس على ا ل أ ع ر ج حرج فيبكي في ويقول يا يريد بعرجة عمر رسول الله الجنة هذه إن أن أطأ بعرجة هذه في الجنة فيلتفت النبي إ ل ى ابنائه الاطهار الاطراء ويقول لهم دعوه لعل الله ان يرقصه الشهاده دعوه ويخرج الابناء مع الوالد الكريم للجهاد في سبيل الله جل وعلا وهنالك يقع عمرو بن الجموش شهيدا في الميدان في ميدان البطوله والشرف في ميدان تصمت فيه الالسمه الطويله و تسقط فيه السيوف والرماح على منابر الرقاب والاعناق يسقط عنه شهيدا هنالك ويمر عليه النبي بعد المعركه يراه قد استشهد فيقول له المصطفى والله لك اني اراك سطا في الجنه برجلك هذه وهي صحيحه وحديث عنه رواه احمد في مسنده والبيهقي في الدلائل ل س ن د حسنه الحافظ وحرف الفس ت شباب دوره الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال بينما أ ن ا واقف في الصف يوم مدر فالتفتك د اذا عن يميني وشمالي فكياني حديثا ل س ن فلم آ م ن بمكانهما خ ص ي على نفسه أ ن يكون بين هذين الشابين الصغيرين والصبيين الصغيرين يقول فغمزني أ ح د ه م ا سرا من صاحبه وقال لي يا عم هل تعرف ابا شهد قال وماذا تصنع ب أ ب ي شهد يا ا بن أ خ ي اسمعوا ماذا قال, هذا ماذا قال هذا البطل قال لقد سمعت أ ن ه يسب رسول الله ولقد عاهدت الله عز وجل إ ن لقيت ابا جاءت ل ا افارقه حتى أ ق ت ل ه أ و أ م و ت دونه وبلطف ف الا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجب أ ع ج ل ن يقول بعوثة وإذا بالشاب الآخر يتاري عن منا ز ي س ر من صاحبه ويقول لي مثلما قال ا ل أ و ل يا عم هل تعرف ابا جهل قال وماذا تصنع بابي جهل يا ابن أ خ ي قال لقد سمعت انه يسب رسول الله ولقد عاهدت الله إ ن ر أ ي ت ابا ج ه أ الا افارقه حتى أ ق ت ل ه أ و اموت دونه أ و الا يفارق سوادي سواده حتى يموت ا ل ا ع ز ل م ن ه يقول فتعجبت لذلك وما شرني والله أ ن أ ك و ن بين رجلين مكانهما ت ف ف ر أ ي ت هذا جهل يزول في الناس ي أ ت ي ويروح فقلت انظرا هل تريان هذا قال نعم قال هذا صاحبكما الذي تسالان عنه يقول ف ش د ى عليه كالفقرين فقتلاه ف ا خ اراه بسيفيهما فقتلاه في ر و ا ي د اخرى ل عليه كالسكرين البطلين إلى وهو يحمل له أ ع ظ م بشاره بقتل فرعون هذه ا ل أ م ة بقتل ابي ذ ه يقول ا ل أ و ل أ ن ا قتلت هذا الجهل يا رسول الله والاخر ق ل ن ا بل أ ن ا الذي قتلت هذا الجهل يا رسول الله فالتفت إ ل ي ه م ا رسول الله صاحب الخلق الرقيع وقال هل م س ح ت م ا سيفيكما في قال لا ف أ خ ذ النبي السيفين ونظر إ ل ي ه م ا فوجد دماء ابي جهل من نجسه على السيفين م ع ه فالتفت النبي إ ل ي ه م ا وقال كلاكما قتلا البصل ا ل أ و ل هو معاذ بن عمرو بن الجموع ابن ذلكم الرجل ا ل أ ع ر ش معاذ بن عمرو بن الجموع والبصل الثاني هو معاذ بن ع ط ر ا ء يا شباب نريد شبابا يحاكي هذه ا ل ق م ة نريد شبابا يحاكي هذه, هذه المثل لا نريد شبابا يحاكي ماعز م ب ا ر ا ت ك العالم لا نريد شبابا ل هم له إ ل ا ا ل م ث ل س ا ت لا نريد شبابا لا هم له إ ل ا ا ل أ ب ن ا ء لا نريد شبابا لا هم له إ ل ا الشهوات وانما نريد شبابا طبيع. اسال الله جل وعلا ان ينفر في الامه من امثاله وان يحفظه انه ولي ذلك والقادر عليه ولا اريد ان اطيل اكثر من ذلك حتى لا اشق على احبابي واخواني في هذه الدموع التي اسال الله ان يسعد بها الاسلام واهله وان يفرغ بها النفاق واهله انه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم, وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ح ب ا ب ه و أ ت ب ا ع ه وعلى كل من اهتدى بهته واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فيا ايها ا ل ح ب ه الكرام لا أ ر ي د أ ن ينصرف أ ح د من أ ح ب ا ب ي في هذا الجمع المهيب الكريم وهو يكمل في قلبه ج ر ة قنوط أ و يد لاننا نزيل لله جل وعلا ب أ ن اشد ساعات الليل سوادا هي الساعه التي يليها ضلع الفجر وفجر الاسلام قائد رغم كيد الكاذبين رغم هذه العقبات والعراقيل و ا ل ح و ا ج ث التي يضعها اعداء الاسلام على طريق عوده الامه الى الاسلام فلئن عرف التاريخ اوسا وخزرجه فلله اوس القادمون وخزرجوا وان كنوز الغيب تخفي صلائع سره رغم المكائد تخرجوا يا شباب الجيل عودوا الى هذا الدين العظيم وانصروه لينصركم الله جل وعلا ربيع قادر هذا هو عنصرنا الثالث و ا ل أ خ ي ر نعم كيف غ ص ب الطرف عن هذه الجموع عن هذه ا ل آ ل ا ت ا ل م ؤ ل ف ة بين ليا ا ل آ ن و إ ن ن ظ ر ة س ر ي ع ة لهذا الجمع سنرى أ ن جل الجمع من الشباب أ س ا ل الله أ ن يحفظه وان يحفظ سلوكنا واباءنا هذه ا ل ك و ك ب ة بين ا د ي ك من شباب في ريعان الصدع بل وفتيات ر أ ي ت ه ن بعين يجلسن ا ا ل آ ن في الشمس لا يجدن ا مكانا في المسجد ليجلسن ا فيه شباب في ريعان الصدع وفتيات في عمر الورود تلك ا ل ك و ك ب ة ا ل ك ر ي م ة التي جاءت في هذا العصر وفي هذا ا ل و ق ت ا ل ع ظ ي م ل ت ض ي ع س م ع ا ل و ق ت الظلام تلك ا ل ص ح و ة ا ل م ب ا ر ك ة التي لا ينبغي أ ن نحكم عليها بالفتن لانها لن, الله في الأمة ولأنها لن ترجع ب ا ل أ م ه الى ا ل خ ل ا ف ة ا ل م ن ك و د ة ل أ ن هذا من الظلم البين إ ذ أ ن م ا هدم في خ ن و ا ت لا يمكن على ا ل إ ط ل ا ق أ ن يبنى في أ ي ا م أ و شهور إ ن بناء ا ل أ م م يختلف تماما ً عن بناء ا ل أ ف ر ا ح وان عضو ا ل أ م م لا يحاكي أ ع م ا ر ا ل أ ف ر ا ح إ ن لله سننا ربانيه في الكون لا تتبدل ولا تتغير والله لا يعجل ب ع ج ل ه احد بل لا بد ل س ن ة الله أ ن تمضي ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا ولن تجد ل س ن ة الله تحويلا هذه الكوكبه ا ل ك ر ي م ة من الشباب من الشباب ا ل ط ا ج ر الطائع الذي يتمنى ا ل آ ن بكل خط أ ن ي ن ص ر بكل ما يملك دين الله ولكنه مكبل و م ض ي ط ر هذا الشباب اعلم رب الشعبه علم اليقين ان من هذا ا ل س ب ا ب بين يدي الان وصف ا هذا الجمع ا ل ك ب ي ر ا ل م ه ي د الكريم ن يتمنى بكل قلبه ان لو نادى الان منادي الجهاد يا خيل الله الكبد حي على الجهاد يتمنى ورش كعبه انه خرج ليشد بكيانه بلحمه بدمه قوهات مدافع اعداء الله ليعلم كلاب الارض من اليهود ان محمدا ما مات وما خلف بنات بل خلف اصهارا واضرارا واخيارا يحترق قلوبهم شوقا للشهاده في سبيل الله جل وعلا والله اني لاعلم علم اليقين ان من سببنا بل من سلوكنا لن يتمنى الان الشهاده في سبيل الله تحت ارادتنا لا اله الا الله لتكون كلمه الله هي العليا اللهم ارفع علم الجهاد اللهم ارفع علم الجهاد اللهم يامن بيدك القلوب حول القلوب الى خلق الجهاد برحمة هذا. نزيل لله بهذا ايمان بالله صحيح وجهاد في سبيل الله بنص م ا ل ق ر آ ن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا هل ادثكم على تجاره تزكيكم من عذاب الامين تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م إ ن ه ر ب ي ع لا ينبغي ان نصف ا ل ف عنه بل ولا ينبغي أ ن ي ج م ر شبابنا بتيئيسه وتقنيصه دائما بل إ ن ه ينبغي أ ن نفتح لشبابنا أ ب و ا ب ا ل أ م ل لا ليتواكب بل ليعمل مع عدم الياس ومع عدم القلوب ف إ ن ن ي ارى هزيمه ن ف س ي ة تفتح قلوب كثير من أ ب ن ا ئ ن ا وشبابنا ولا ينبغي أ ن نزيد المهزوم ه ز ي م ة أ و أ ن نزيد النشيط خذلانا وتكاسلا بل ينبغي أ ن نبين لشبابنا قدراته وطاقاته الهادله الجباره في الوقت ذاته نبين لشبابنا أ ن أ ع د ا ء ن ا ورب ا ل ك ع ب ة كما قال ربنا من الجبن والعجز والذل والمهانه بمكان ولكنهم ما ت أ س د و ا إ ل ا يوم ان دخلت ا ل ا م ة اصناف الدجاج فيا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ا ب إ ن دين الله قادر وان هذه الطلبات بهذه العنف وبهذه ا ل ق و ة لمن اعظم ا ل ا د ل ة ا ل ع م ل ي ة على أ ن ه م يخشون تماما ا ل إ س ل ا م و ل أ ن ه م أ ص ب ح و ا يعلمون يقينا أ ن المارد ب د أ يتمنس يريدون ليخشوا نور الله ب أ ف و ا ه ه والله مسن نوره ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ا ل م ش ر ب و ن وقال سبحانه والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ويحل لي أ ن اذكر دائما بهذه ا ل أ ب ي ا ت خبز تنفس بالضياء و أ ش ر ق والصحوه الكبرى تهز البيرقى و س ب ي ب ه ا ل إ س ل ا م هذا فيلق في س ا ح ة ا ل أ م ج ا د يتبع فيلقا وقواسم ا ل إ ي م ا ن تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط ا ل ز و ر ق ة وما أ م ر ه ا ب ا ل ص ح و ة الكبرى س و وعد من الله الجليل تحققا هي نخله ف ا ب ا ل س ر ى فلما لها جذع قوي في ا ل س ر ا ب و أ ع ز ق ا هي في رياض قلوبنا زيتونه في جذعها غصن ا ل ك ر ا م ة أ ب ر ق ا بشر تدفق من س ي ح ب ث نوره أ ر ي د ان سدت علينا ا ل م ش ر ق ا يا نهر صفوتنا ر أ ي ت ك صافيه وعلى الصفات ر أ ي ت أ ز ه ا ر التقى قالوا ت ط ر ف ج ي ل ن ا لما سمى قبرا واعطى ل ل ط ه ا ر ة موتقا ورموه ب ا ل أ ر ه ا ب حين أ ب ى الخنى ومضى على ض ر ب ا ل ك ر ا م ة وارتقى أ و ك ا ن إ ر ه ا ب ا جهاد نبينا أ م كان حقا بالكتاب مرشقا اتصرفن ّ ايماننا بالله في عصر تصرف ّ في الهوى وتزدق ا ل ان التصرف ّ ان نذم محمدا والمقتدين به وان نمدح عزلقه إ ن ي أ ع ي د ك أ ن أ ر ى للصد من بعد الاخاء تمزقا لك في كتاب الله خ ج ر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا لك في رسولك اسوه فهو الذي بالصدق والخلق ا ل ر ف ي ع ت ق ل ق ا يا ج ي ل صحوتنا فتبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أ ز ر ق ا اللهم انصر ا ل إ س ل ا م واعز المسلمين اللهم انصر ا ل إ س ل ا م واعز المسلمين اللهم أعليك ك ل ل ه م فرج هم المهمومين من كل ذنب وفرج هم المهمومين في كل م ك ا ن اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احسن دماء المسلمين اللهم اذل في تحرير الاقصى يا رب العالمين اللهم أ ذ ل في تحرير ا ل أ ق ص ى يا رب العالمين اللهم ثبت المجاهدين في كل مكان اللهم زلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م أ ع د ا ئ ه م يا كريم يا رحمن اللهم زلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م أ ع د ا ئ ه م يا رحمن اللهم أ ق ر أ ع ي ن ن ا بنصره ا ل إ س ل ا م وعز الموحدين ا اللهم أ ق ر أ ع ي ن ن ا بنصره ا ل إ س ل ا م وعز الموحدين اللهم أ ق ر أ ع ي ن ن ا بنصره ا ل إ س ل ا م وعز الموحدين اللهم أ ق ف ف شبابنا و أ ص ل ح شبابنا اللهم أ ص ل ح شبابنا اللهم ا ه ج أ و ل ا د ن ا اللهم اجعل أ و ل ا د ن ا قره عين لنا في الدنيا والاخره اللهم اغفر نساءنا وبناتنا اللهم اغفر بناتنا و أ خ و ا ت ن ا اللهم اجعل أ و ل ا د ن ا قره عين لنا يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا نصره عين واحة والأمان للأمن المسلمين اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعل نصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم شيخنا الشعراوي ر ح م ت ك الواسعه يا ارحم الراحمين اللهم اغفر له وارحم اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم تجاوز عن أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه التي لا ترضيك و أ ن ت أ ع ل م بها منا اللهم اجمعنا به في جنات النعيم اللهم اللهم م ا و ل والبرج ل ل ا طيء شكنة ا ل ق ب ر و ع ذ ا ب ا ل ن ا و ا ل ل ه م علماء الأمة تبت و ح شبابنا ل ل ه م عرض اللهم أ م ة خيرا ا ل د ا ع ل م الأمة وتبتهم ا ء و ح ه م يا احفر شبابنا وغفل ب اللهم ا اجعل اولادنا قره عين لنا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم اغفر نساءنا وبناتنا اللهم اغفر ب ن ا أ اللهم ت ن ا ا اجعل أولادنا خورة لنا يا عين خورة ر بلدنا ا ع اجعل ا اللهم ل ل ي ن ب ن ص ر ا و ا ح ة ل ل أ م ن و ا ل أ م ا ن وجميع بلاد المسلمين اللهم ارفع النصر ا ل ك ت ن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر له و ارحم اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم تجاوز عن أ ق و ا ل ه و أ ف ع ا ل ه التي لا ترضيك و أ ن ت أ ع ل م بها منا اللهم اجمعنا به في ج م ا ت ا ن ع ي م اللهم اغفر ه ب المال والثلج و ا ل ب ر د اللهم قيس ف ت ن ة القبر وعذاب النار اللهم س ب ت علماء ا ل أ م ة و ح ف ظ ه م يا رب العالمين اللهم ع ظ ض ا ل أ م ه خيرا اللهم بارك في علماء ا ل أ م ة وثبتهم و ح ف ظ ه م يا رب、العالمين. العالمين. اللهم احفظ علماء ا ل أ م ه يا رب العالمين أ ي ه ا الاحبه الكرام هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خ ط أ أ و س ه و او زلل أ و نسيان فمني ا ل ش ط ا ن ومن ا ل ل ه هو ر الشيطان ء وأعود ب ا ل بالله ه به وأمساه أن أعود ينكرتم أن نكون ثم ر تعبرون ا ع ل ه إ ل ل هذا الجمع الكبير أ ل ا ينصرف أ ح د إ ل ا وقد ساهم ولو ب ا ل ط ب ي ر ل هذا المشروع ا ل ع ل ا ق الكبير مشروع اطعام المسكين المساكين والفقراء في هذا البيت المبارك في مسجد التوجيه أ ر ج و الا ينصرف أ ح د بل وارجو ان يبحث هو بنفسه عن ا خ و ا ن ي الذين يقومون بجمع ت ب ر ع ا ت من ع ب ا ر ة المسجد و أ س ا ل الله أ ن يجعل هذا في موازين حسناتكم إ ن ه ولي ذلك والقدر ا عليه و أ ق ل صلاه